الحمد لله الحمد لله الذي يسبح الملكوت له وهو للحمد اهل وتعالى ربنا الله الذي عز على كل شيء وجل اهلل لاجله الحجيج وطواوا الى مكه طول السبل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا مثل واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله خير الرسل صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدِّين أما بعد أيها المسلمون إلزموا مراضي الله وعليكم بتقواه فإنَّ تقوى الله خيرُ وصيَّةٍ توصى وأكرمُ زادٍ يُدَّخَر وأفضلُ عملٍ يُقدَّم ويُذْخَر بالتقوى تُستجلبُ النِّعم وتُدفعُ النِّقَم وتصلُحُ الأعمالُ والنفوس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 وليالٍ زُهرٍ تفيَّأتموها وقفتم بعرفات الله وتعرَّبتم لمغفرته ورحمته وبتُم ليلة المُزدَلِفة ذاكرين الله عند المشعر الحرام في ليل عيد أبرَك الأعياد ثم أصبحتم على أعظم أيام الدنيا يوم النحر يوم الحج الأكبر عيد المسلمين الأعظم للحجاد وفي سائر الفجاج وقفتم بعرفه ودعوتم والى الله ازدلفتم وابتهلتم ثم رميتم وحلقتم اناختم ركابكم عند بيت الله الاتيق إن اول بيت اناختم ركابكم عند بيت الله الاتيق ان اول بيت وضع للناس الذي ببكه مبارك وهدى للعالمين فيه آياتٌ بيِّناتٌ مقام إبراهيم ومن دخله كان آمِنا ولله على الناس حِجُّ البيت من استطاع إليه سبيلا فعلى هذه الرُّبا تُغسَلُ الخطايا وتُأمَّلُ من الله الرحمات والعطايا تمحَى الذنوب والسيِّئات وتُقبلُ الأعمال الصالحة وتُرفعُ الدرجات فاقدُرُوا للبيت حُرمَته وتلمَّسوا من الزمان والمكان بركته فنبيُّكم صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت فلم يفسُق فلم يرفُث ولم يفسُق رجعَك يوم ولدَته أمُّه متفق عليه وفي الصحيحين أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحجُّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة عباد الله واليوم هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجَّة، وهو أولُ أيام التشريق، أيام مِنَا، سمَّاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القر وذلك لقرار الحجَّاد واستقرارهم بمِنَا للرمي والمبيت فبتَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظمُ الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر رواهُ أحمدُ وأبو داود وأعمالُ هذا اليوم وما بعده للحاج هي أن يرميَ الجمارَ الثلاث وأن يبيتَ بمنا وأن يقصُرَ الصلوات الرباعيَّةِ بلا جمع بل يُصَلِّي كل صلاةٍ في وقتها وأن يُكثِرَ من ذكرِ الله تعالى أكثرُ من التهليلِ والتكبيرِ والتحميد والتسبيح الله أكبرُ الله أكبرُ الله أكبرُ, الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد هذه الأيام المعدودات التي قال الله فيها واذكروا الله في أيامٍ معدودات كبِّروا الله عند رمي الجمار، وكبِّروا الله عند ذبح النُّسُّك وكبِّروا الله أدبار الصلوات، كبِّروا الله في كل وقت وآن كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قُبَّةٌ بمنا فيكبر ويُكبِّروا الناس بتكبيرِه حتى ترتجَّ مِنَا تكبِيرًا كبِّروا واجْأَروا بالتكبير حتى تُكبِّر الأرض ويعلُوَ التكبير للسماوات كبِّروا حتى تُعلِنَ الأمةُ أن الخضوع والخنوع لا يكون إلا لله وأن الذُلَّ والانكِسارَ لا يكون إلا لله وأن الله أكبر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 وكبِّره تكبيرًا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد كان أبو مُوسى الأشعري رضي الله عنه يقول، بعد يوم النحر ثلاثة أيام التي ذكر الله الأيام المعدودات، لا يُردُّ فيهن الدُعاء، فارفعوا رغبتكم إلى الله عز وجل وعن نبيشه الهذلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام منا ايام اكل وشرب وذكر لله رواه مسلم انه نعيم الابدان بالاكل والشرب ونعيم القلوب والارواح بالذكر والشكر وبذلك تتم النعم الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا حجاج بيت الله الحرام بني ان لكم اتممتم بفضل الله خامس اركان الدين وقبلكم قد اتم الله في هذه الربوع الدين اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ففي هذه الربوع اتم الله عليك نعمتين نعمه تمام الدين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 وضحَّيتم كما ضحَّى إبراهيم، واستسلمتم كإسلام إسماعيل، وطُفتم كما طاف محمد عليه وعلى الأنبياء الصلاة والسلام، ورأيتم مهدَى الصحابة الكرام، وسِرتم رغبةً وإخلاصًا لعل قد, من تأتي، لعلَّ قدَ من تأتي مكان قدم، وطوافًا يأتي مكان طواف، وسعيا يأتي مكان سعي ذكريات تتجدد عبر الزمان والمكان وتحياها الأمة جيلا بعد جيل فتتعمق ايمانها وتتالق يقينها وتزداد خيرا إنها مشاعر لا توصف واحاسيس لا تكتب وانما يجدها من حضرها ولبى نداءها ايام واماكن واعمال تهب على قلبك المكدود فتضخ فيه الروح وتُنبِتُ فيه التُّقَى، وتزيد فيه الإيمان ما أعظمَ هذا الدين، وما أجملَ هذا الإسلام عقيدةٌ صافية، وإيمانٌ راسخ، وسلوك جميل، عدلٌ ومساواة، ورحمةٌ وعمل فإن رُمتم عزًّا كما كان أوائلكم، ونصرًا وتمكينا كما كمُكِّن لسلفِكم فالزموا غرزَهم، وترسَّموا سُنَّتَهم قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الأمور، فان كل بدعه ضلاله قال الامام مالك رحمه الله لن يصلح آخر الامه لن يصلح آخر الامه الا بما صلح به اولها وصدق رحمه الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأفسِهم إن المسلمين إن لم يجمعهم الحق شعبهم الباطل وإَّم تعدهم وأ لم, لم توحهم إباد الرحمن مزقتهم طاعة الشيطان وإذا لم يأتلف على كلمة التوحيد فسيضلون في أمر مريج فاتَّحِدُوا أيُّها المُسلمون على كتاب الله وسُنَّة رسولِه صلى الله عليه وسلم وإنَّ هذه أمَّتُكم أمَّةً واحدة، وأنا ربُّكم فاتَّقُون إلهُكم الله الذي لا إله إلا هو، ونبيُّكم محمدٌ صلى الله عليه وسلم وكتابكم القرآن الكريم، ودينُكم الإسلام، وقبلتُكم واحدة فلمَ التفرُّقُ والتنازُع؟ وبين ايديكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله حجاج بيت الله الحرام يقول ربكم سبحانه فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ذكركم اباءكم او اشد ذكرا فمن يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره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 واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون فمن أراد التعجل فإنه يخرج من منى بعد أن يرمي الجمرات في اليوم الثاني عشر ومن تاخر فيبيت ليله الثالث عشر ثم يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر ثم يرمي الجمرات في اليوم في اليوم الثالث عشر واذا اراد الحاج ان يرجع الى بلده فيجب عليه أن يطوف بهذا البيت طواف الوداع ولا يلزمه سعي له ولا حلق الا المراه الحائض والنفاس فلا يلزمها طواف ووداع فلا يلزمها طواف ووداع وكذا اهل مكه لا وداع عليهم تقبل الله منا ومنكم حجاج بيت الله الحرام ايها المسلمون في الافاق احمد الله الذي هداكم وضحوا تقبل الله ضحاياكم وسموا الله على ما رزقكم وكبروه واشكروه على ما اولىكم كلوا وتصدقوا واهدوا وادخروا واجتنبوا ما نهيتم عنه وايام الذبح اربعه يوم العيد وايام التشريق الثلاثه بعده وتذكروا قول الله عز لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم المحسنين بارك الله لي ولكم في القران الكريم ونفعنا بسنه سيد المرسلين أقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم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 تبذُلُ جهودًا هائلةً لخدمة الحُجاج والمُعتمِرين والزائرين منذ عشراتِ السنين والدولةُ تدير موسمَ الحج بكل كفاءةٍ واقتِدار ورعايةٍ تدعُو للفخار ولن يضيرَ ذلك أو يُنقِصُه حادِثٌ عرضيٌّ نجمَ عن تزاحُم أو تدافُع بعض الحُجاج أو مُخالَفةٍ لتوجيهاتٍ أو تعليمات فإذا كان قدر الله أن يختار بعض عباده شهداء في أحسن حالٍ لهم، وأشرف مكان، ويبتلي آخرين بإصابةٍ يؤجرون عليها، فإن من غير المقبول أبداً أن تُصادر كل الجهود والإنجازات، وأن يكون ذلك مدعاةً للتشفِّي والمُزايدات، ومن اللؤم والدناءة، التطبيل على مصاب مسلم واستغلال مصابه لتحقيق مآرب دنيا أو او مكاسب سياسيه والمملكه بحمد الله قادره على اداره شؤون الحج بلا مزايدات ولها السياده بلا منازع على ما شرفها الله به من خدمه الحرمين الشريفين وقد نص دستورها ونظامها الاساسي للحكم على ذلك والعماره التي تمت وتتم للحرمين الشريفين ورعايتهما ورعاية قاصديهما ظاهره للعيان وقد احاط الله بيته وضيوفه بالامن والطمانينه في ايام يضطرب فيها العالم وتشتعل نار الفتن والحروب والحمد لله الذي سخر لي بلده الحرام حماه صادقين حفظ الله بهم الدين وحفظ الله بهم العباده والبلاد أو لم يروا أننا جعلنا حرمًا آمنًا ويتخطف الناس من حولهم وإننا إذ نحمد الله على نعمه في تيسير حج مئات الالوف من الحجاج وحفظهم فإننا حزينون على الحادث الذي قدره الله على بعض الحجاج يوم أمس ولا قوة في حادث التدافع المؤسف في منى ولا نقول إلا ما يرضي ربنا بلا سخط أو اعتراض على مقاديره وينبغي في الوقت الذي تبحث فيه اسباب وقوع الحادث لتلافي امثاله مستقبلا ومحاسبه المقصر حاضرا الا تهدر جهود عشرات الالاف من المنظمين وخدم ضيوف الرحمن والذين رافقوا الحجيج في كل خطواتهم تنظيما ومتابعه يامنون السبل وينظمون الحشود ويعتنون بالمرضى ويهدون التائه، ويرشدون الحجيج، ويطعمون الجائع، ويسقون العطاش، ويعينون العاجز، فلأولئك, فلأولئك البادلين مهجَهم وجهدَهم في خدمة الحجيج، الشكر والعرفان، والدعاء والابتهال لله أزَّ وجل، وما يخفى من جهدهم أكثر مما يظهر للناس، فآجرَهم الله وضاعف مثوبتَهم، وإن من فجور الخصومة ان يستغل اناس الحدث في التشكيك في الجهود او الانتقاص من البذل وقد شهد العالم وقد, وقد شهد العالم من عظيم البذل وفائق العطاء والذي يقدم لضيوف الله وقاصدي حرميه من لد ساكني بلاد الحرمين افرادا ومؤسسات ولانه إذا عدم الحياء جرؤ اثاقه على ما شاء فان من السخريه المريره أن يصطنع النواح على شهداء منا من له تاريخ اجرامي في الالحاد في الحرم بقتل وتفجير فيه وادخال اسلحه وترويع للحجاج وتهديد للحجيج ومحاولات لصد الناس عنه ومن عجائب متصنع البكاء على ارواح المسلمين ومظهر الحرص على دمائهم انهم هم الذين يبعثون عشرات الميليشيات في العراق وفي اليمن وسوريا لقتل مئات الالوف من المسلمين وتهجير الملايين ولتخزين المستودعات الضخمه للاسلحه في كثير من بلاد المسلمين وهم الذين يغرسون الكراهيه في نفوس المخدوعين بهم وتلقينهم شعارات تتوعد بالذبح ثلاثه ارباع المسلمين كف الله المسلمين شرهم وهدى المضلل والمغرر به منهم فلأولئك الراقصين على الجراح، وهم أشد ما يكونون فرحًا لوقوعها، لقد سقطت ورقة التقيَّة، وحزم المتشكك فيكم أمره، وبان الصبح لكل ذي عينين، وبان الصبح لكل ذي عينين، وميَّز الله في نفوس كثيرين الحق من الباطل، والعدو من الصديق، وإنها لصرخات اليائس، وهمهمة المفضوح، فما زادتكم الأيام إلا فضحًا ولا الحوادث إلا قرحًا، وأبشِرُوا بما يسُرُّ المسلمين ويسُوءُكم، ويكشِفُ الغُمَّة عن العرب والمسلمين ويكبِتُكم وإننا في القِبلة الثانية، لنتجِه بقلوبنا للقِبلة الأولى، المسجِد الأقصى، وبلاد فلسطين، وقد ضَرَبَ أهلُها أروعَ الأمثلة في الرباط وفي الفِداء ووالله لن يُضِيعَ الله جُهدَكم ورباطَكم، وقد طالَ ليلكم وأوشَكَ أن ينجَلِي صبرتم على القروح وقد مستكم جروح فما ازددتم الا فداءا وصبرا وليس بعد الصبر الا الظفر لقد ازداد اعداؤكم واعداء الله الصهاينه ظلما وبغا والله يسمع ويرى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض فصحائفكم تفيض بما يقدمكم عند الله وصحائفهم تزيد بما يسخطهم عند الله ولكلَ الصحيفَتَين أجلٌ هم بالِغَهما بالِغَتَاه، ومآلُ أمرِكم خيرٌ لكم في الدنيا أو الآخرة أو كليهما، وعاقِبَةُ أمرِهم خُسرَى في الدنيا والآخرة أو كليهما، فأبشِروا وأمِّلوا، واصبِروا، وصابِروا، ورابِطوا، وافعَلوا الخيرَ لعَلَّكُم تُفلِحُون حُجَّاز بيت الله الحرام، اعلموا أن الدولة برجالاتها، وأجهزتها ومؤسساتها، تبذل جهودا هائله لخدمتكم وتيسير حجكم والنظام وضع لمصلحتكم والجهود كلها لاجلكم فالتزموا التوجيهات واتبعوا التعليمات واستشعروا ما انتم فيه وكونوا على خير حال في السلوك والاخلاق والزموا السكينة والوقار واجتهدوا وسددوا وقاربوا وابشروا واملوا فانكم تقدمون على رب كريم جعل الله حجكم مبرورا وَسَعِيَكُمْ مَشْكُورًا وَذَنبَكُمْ مَغْفُورًا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا وصلوا وسلِّموا على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله اللهم صلِّ وسلم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغُرِّ الميامين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 واصلح ائمتنا وولاة امورنا وايد بالحق امامنا وولي امرنا خادم الحرمين الشريفين اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة اللهم جازه بالخيرات والحسنات على خدمة الحرمين الشريفين والعنايه بالحجاج والمعتمرين اللهم وفقه ونائبيه واخوانهم واعوانهم اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اجمعهم على الحق والهدى اللهم احق اندماؤهم وامن روعاتهم وسد خلتهم واطعم جائعهم اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان واجمعهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم عليك باعداء الدين فانهم لا يعجزونك اللهم عليك باعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بالصهاينة المُعتدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم إنك سميع الدعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولازواجنا وذرياتنا ولجميع المسلمين اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين ويسر لهم اتمام مناسكهم امنين وتقبل منا ومنهم اجمعين اللهم اقبل من الحجاج حجهم واستجب دعاءهم اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وأعدهم إلى ديارهم سالمين غانمين اللهم تقبل منا ومنهم وثبتنا على الحقِّ والهُدى، واختِم لنا بخيرٍ يا أرحم الراحمين، اللهم وفِّق وأعِن رجال الأمن والعاملين لخدمة الحُجَّاج، اللهم جازهم بالخيرات والحسنات يا رب العالمين، اللهم ضاعِف أجورَهم، وارفع درجاتهم، وحُطَّ خطيئاتهم، يا حيُّ يا قيُّوم يا ذا الجلال والإكرام